alaihim wala alballin ameen ameen ameen مَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مثل نوره فِيهَا مِصْبَاحٌ al في زجاج Zujaja Al-Zujaja Tuk an-n-n-ha Kaukeb Dur-ri Yu-qad Min-shagera Mubarakat Zaytuna Núr un ala núr I ehdi lláhu l'núr-i min yashà Wajadribu lláhu l'amthàle l'innais Wallahhu bikull alim Fí búlúti adina lláhu anh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 Rijalun la tulhim tijaratu wa la bay'a 'an dhikri Allahi wa iqami s-salati wa ita'i z-zakati yakhafuna yawman yakhafuna yawman tataqallabu لِيَجُزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ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 وكفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب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 ويسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاة وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله السماوات والأرض وإلى الله المصير